Gördün, ilham. Hey, hey, مش طالب ترافقني احمي لي ظهري يا خوي لا تخلي يدين الشر تلاحقني مش طالب ترافقني تميلي ظهري يا خوي لا تخلي يدين الشر تلاحقني هي هي هي هي هي هي اعطيني السلاح والجاري وصون اطفالي وخود اموالي واتركني مش لازم تصاحبني سد الثم وانا اوريك شلون رجال تخوض الحرب هما تولى حاطين سلاحي والرجال بصون اطفالي وخودا امهالي واتركني مش لازم تصاحبني سد الثم وانا اوريك شلون رجال تخوض الحرب هما تولى مش لازم تصاحبني سد الثم وانا شلون رجال تخوض الحرب هما تولى هي هي هي هي هي على كتفي وراسي فوق على الطياره صوب لي موعدنا ذا بحد عيده سن سيوب وعبد الرصاص واحصدهم على كتفي وراسي موعدنا ذبح العيده سن سيوف وعبر رصاص واحصدهم حصد الحرات ولا تبكي موعدنا ذبح العيده سن سيوف وعبر رصاص واحصدهم حصد الحرات ولا تبكي هي هي, هي هي هي هي هي يا مسلم يا من الأمجاد شد العزم والهمة وقل يا رب تنصرني هذا العهد والذمة بين العبد وبين الرب والمؤمن ما يهاب الصعب ولا الوعده يا مسلم يا من الهمجه شد العزم والهمه وقول يا رب هذا العهدي والذمه بين العبد وبين الرب والمؤمن ما يهاب الصعب ولا الوعده هذا العهد والذمه بين العبد وبين الرب والمؤمن ما ميهار الصعب ولا الوعي هي هي هي. هي هي, هي هي هي هي هي هي هي أعطيني جعبي وبارود ونهزات ثلاث أيام ثلاث ألغام واطلقني مش لازم ترافقني يحميلي ظهري يا خوري ولا تخلي يدين الشر تلاحقني ثلاث أيام ثلاثة ألغام تضلي بالصالح ثرى في جني ظهري يا خوي لا تخلي ادين الشر تلاحقني بالصالح ثرى ترافقني جني احملي ظهري يا خوي لا تخلي ادين الشر تلاحقني هيه هيه هي